হাদিস নাম্বার পাঁচশো তেত্রিশ নবজি সাল্লা সাল্লাম বলেছেন তিনি একক দ্বিতীয় হলো সমাদ তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হলো লাম ইয়ালিদ পলাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি उपासना करें ताके सुराई क्लस दिए जाते मानव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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وصهوا عليك منا قائل وحصيد وما ظلمناهم ولكن ولهم انفسهم فما اغنت فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لمن يا مُرُور رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ وَيْرَةَ تَتْبِيبَ وَكَذَالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عذاب وذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجِذُودٌ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّنْ قال وان انا لوثهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى كتابا فاختلف فيه ولونا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك من هرب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 وما لهم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الله أكبر الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل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 إِلَّا الْقَنِينًا مِّن مَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا جَرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْرِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذالك خلقهم وان تتم ذكر كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلن اقصا علنكم من انباء الرسل سليمان ثبت به فؤادك وَجَأَكَ فيِي هذه الحَقّ وَمَعِضَة وَذِكْرَالمُؤْمِلين وَقلُلَّّينَ لا يُؤمنِنونَ عمللوا على مَ كََةِكُمْ إِا عَامِرون وَ تَظِرُ إ م وَلِلَّه رَعبُ السماواتِ وَأَرضِ وَإلَيْه يُجع الْ الأأَمْ كلهُ فَبُدُهُ وَتَك عَلَ وَماَا رَبّكَ بِغافِل عََّ الله أَكم ال سميع الله لمن حميدة ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر. সসালামুকুম রহমতুল্লাহ রাহালামুকুম রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাধা তো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 मानुसारानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف واننا له نصحون ارسله معنا غدا يرتع ويالنبؤ وان لهنا حافظون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه وافلون قالوا ان اكله الذئب ونحن عصبه اننا اذا الخاسرون فلم ما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا واوحينا اليهنا تنبئا انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون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 يَا أَبَاهُمْ رِجَالٌ يَبْكُونَ قالوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كنا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 وَقَا الذي ششتَراغُ مِنْ مسْرَ لِمرَُاتِهِ أَكْرِممَة وَهُ عساءّ فَعَنا سائ فَعَنَا أَونَ التَّخِذَهُ وَلَدَ وَكَذَلِكَ مَك لوسُفَ فِي الأرْرضِ وَلِنُعَّمَ وَلِنُعَّمَهُ مِن تَأْول والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم ও <cin> আাহ <stereotype> <farklı> السلام عليكم ورحمة الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم, <ورحمة> الله>, <سلام> عليكم <ورحمة> الله الله اكبر, <الله أكبر>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 ثُمَّ بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغُلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لك قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّتْ بِهَا لَوْلَا أَرْهَأَ بُرْهَانَهُ رَبِّ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ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 وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِنْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهُنْ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لم تنننني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه وَإِللاا تَصْرِف عَّي كَييدَهُْ إ أأَصْبُ إلَيْهَِّ وَأَكُم مِنَ الْجهِلين فَسْتَجَابَ لَهُ رَبّهُ فَصَرَفَ عنه كيدهن أَنْهُ كَيْيدَهُ إِهُ هو السَّمعُ عَلييد. ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين الله الله أكبر الله চাই মহান আল্লাহর প্রেম অপবিত্র জীবন অর্জন করতে একমাত্র মোহাম্মদ রসোল্লাহ সাল আলী সাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সোননাতে উদ্ভাসিত পত পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দার্স সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সুন্নাতের বাস্তবায়ন দেখুন সুন্না प्रति मंगलवार रत साढ़े आठ टाय पुनः सम्प्रचार सकाल सतट